الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان واقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والارض وضعها للانام فيها فاكهه والنخل ذات الاكمام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 سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والانس إن استطعتم أن تنفذوا, إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفروا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 فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا شقت السماء فكانت وردة كذبها فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنب سُوءَ وَلَجَامَنْ فَبِأيِّ آلٍ رَبَّكُمَا تُكذِبانِ يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيَمَاهُمْ فَيُخْذُ بِالْنَّوَاصِي فَيُخْذُ بِالْنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامَ فبأي آلاء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 فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان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 فيهما عينان ضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان